وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاماً لمن أشرك به وكفر وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلوات ربي وسلامه عليه ما اتصلت أذن بخبر وعين ببصر أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين وحجة على الخلق أجمعين عاش طوال أيام حياته ولياليه يعلم الجاهل ويؤمن القلق ويطمئن الخائف ويقوم المعوج ويحمل الكل ويغطي المحروم ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق فصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد فمع اللقاء الثاني والثلاثين من سلسلة دروس وعبر من, قراء من قصار السور كان حديثنا في المحاضرة الماضية عن سورة البروج وهذه الليلة أيها الأحبة سنعيش سوياً مع سورة أخرى كريمة من تلك السور التي تهز القلوب هزة ولكنها تهز قلوب العارفين وتزعزع أفئدة العالمين وتحرق كيان الخاشعين لله رب العالمين سور تهز القلوب الحية التي تخشى الله ربها وتفقه كلام خالقها ومولاها هذه السورة أيها الأحباب تصف لنا مشهدا من مشاهد اليوم الآخر وتصور لنا مرحلة من مراحل الدار الآخرة إنها السورة التي ذكر الله عز وجل فيها أحوال الناس وانقسامهم إلى فريقين سعداء وتعساء فائزين وأشقياء إنها سورة تذكر الإنسان بالرحيل والفراق وتذكره بالعرض على الله الملك الخلاق وتذكر هذه السورة الفائزين بالجنة والذين ليس لهم في الآخرة من خلاق إنها سورة الانشقاق وهي سورة مكية وأذكر بأن القرآن المكي يتميز بقوة الخطاب يتميز بقوة الخطاب والأسلوب وشدة التهكم على المعاندين والكافرين والجاحدين لأن المخاطبين كانوا كذلك ومن كان حاله كحال أهل العناد والجحود فلا ينفع فيه, فيه إلا ذلك الأسلوب أسلوب الشدة والتهكم والسخرية وذلك مقابلة لحاله عسى أن ينفع فيه هذا الأسلوب وهذا الخطاب فهي سورة مكية ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائي وقد عدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احدى السور الثلاثة التي تصور لنا يوم القيامة وكأنه رأي وعين كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة وكأنه رأي وعين فليقرأ إذا الشمس كورت وليقرأ إذا السماء انفطرت وليقرأ إذا السماء انشقت ثلاث سور من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه ينظر إليه بعينيه والناس اليوم يعيشون حياة مادية قطغت عليهم هذه المدنية السوداء فقل منهم المؤمن إلا من رحم الله عز وجل خاصة بهذه الأمور الغيبية فإن هذه السور على شدة وقعها تقرب لنا هذه المشاهد وهذه المناظر المريعة قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت السورة تبدأ بهذا الشرط تارة يبدأ القرآن المكي بالأقسام وتارة يبدأ بالشرق إذا السماء انشقت السماء معروفة هذا السقف العظيم الذي فوق رؤوسنا هذا السقف المحفوظ ذكر الله تعالى أنه إذا انشق إذا السماء انشقت أي تصدعت وانصدعت وتشققت مؤذنة بخراب الكون وقيام القيامة إنه يوم القيامة إذا السماء انشقت تخيل هذا السقف الذي فوق الرؤوس تخيل تصدعه وانشقاقه وتشققه حتى أنه يكاد أن يسقط على رؤوس العباد إنها آية من آيات الله إنه هول عظيم ستعيشه البشرية في ذلك اليوم الجسيم إن الناس لو كانوا تحت سقف عمارة أو بناية وتصدع بناءهم وتشقق سقفهم لسقطت قلوبهم من الفزع والرعب فما ظنكم بهذا السقف المحفوظ ما ظنكم بهذا السقف الواسع الشاسع إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت أذنت ليس المراد أنها أذنت في انشقاقها أي أعطت الإذن إلى ربها ليس هذا هو المعنى أذنت لربها أي أنها استمعت لأمره وأطاعته تقول العرب أذن لك فلان في كذا أي استمع لك فالمراد والمعنى بأذنت لربها أي استمعت لأمره وأطاعت أمره جل جلاله وأذنت لربها وحقت أطاعت أمره استجابت لمراده تبارك وتعالى لأنه هو الذي أمرها بالانشقاق هو الذي أذن لها في التصدع والانشقاق وأذنت لربها وحقت وحقت أي حق لها أن تتشقق،, أن تتشقق وحق لها أن تنصدع وحق لها أن تنفذ أمر خالقها لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا ينازع لا راد لحكمه ولا معقب لأمره ونهيه جل وعلا فإنه يوم أن خلق هذه السماء والأراضين كذلك استوى جل وعلا وناداهن فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا, قالت أتينا طائعين وها هي اليوم مرة أخرى تستجيب لأمر الله وتطيع أمر الله حينما يأذن لها في الانشقاق والتصدع وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت شرط آخر إذا من أدوات الشرط وإذا الأرض مدت أي مهدت وبسطت ووسعت قاله ابن كثير وإذا الأرض مدت تمد هذه الأرض وتوسع وتبسط جاء في ما رواه الإمام ابن جرير والإمام الحاكم أيضا بسند حسن من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله عز وجل الأرض مد الأديم الأديم هو الجلد إذا كان يوم القيامة مد الله جل وعلا الأرض مد الأديم حتى لا يكون للناس منهم موضع إلا موضع القدمين وأكون أول من يدعى يوم القيامة وجبريل يكون يومئذ عن يمين الرحمن ووالله ما, ما رآه قبلها فأقول أي رب إن هذا أخبرني أنك, أنك أرسلته إلي فيقول الله عز وجل صدق فيقول الرب تبارك وتعالى صدق فيقول الحبيب المصطفى فأشفع ثم أقول أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض فأشفع فيهم فذلك هو المقام المحمود الله أكبر انظر إلى هم النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يحمل هم قوام عبد الله تبارك وتعالى في أطراف الأرض بعيدا بعيدا بعيدا عن الجزيرة العربية بعيدا عن مأرز الإيمان والعلم والتوحيد عبد الله تعالى في أطراف الأرض يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم يوم القيامة وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ألقت ما فيها وتخلت أي ألقت ما في بطنها من الأموات قاله مجاهد وقتاده وسعيد بن جبير وغيرهم من المفسرين وألقت ما فيها وتخلت تلقي في ذلك اليوم بعد وتشققها وتزلزلها كما في آيات أخرى إذا زلزلت الأرض زلزالها يأمرها الله تعالى أن تلقي ما في بطنها وأن تلفظ ما في جوفها وألقت ما فيها وتخلت تخلت عن العباد في ذلك اليوم قال الشنقيطي تخلت عنهم بعد أن كانت لهم مهادا وكفاتا أحياء وأمواتا تخلت عنهم ما أنهم خلقوا منها وكأنها الأم لأولادها والأم لأولادها والأم تتخلى عن أولادها يوم القيامة كما قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وألقت ما فيها وتخلت تتخلى الأرض عن العباد ما أنهم خلقوا من أصلها ومن تربتها تتخلى عنهم بعد أن كانت لهم مهادا في الدنيا تتخلى عنهم بعد أن كانت لهم سترا إذا ما ماتوا وأقبروا فيها قال الشمقيطي وهذا يدل على هول الموقف فأنه إذا تخلت الأرض عن أبنائها دل ذلك على أنه لا ملجأ للعباد من الله إلا إليه الله أكبر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر الكل يتخلى عن الكل تتخلى عنك أمك أيها الإنسان وتتخلى عنك الأرض والسماء الكل ينادي نفسي نفسي إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت تكررت الآية فإذا كانت السماء التي هي أعظم في الخلق من الأرض قد استمعت لأمر خالقها وحق لها أن تستمع وحق لها أن تستجيب فما ظنكم بالأرض التي هي دون السماء في الخلق وكذلك الأرض أذنت لربها وحقت استمعت لأمر الله عز وجل أطاعت أمره وحق لها ذلك فمن ذا الذي ينازع ربه من ذا الذي يمانع أمر خالقه وهنا انظروا إلى هذه الجمل التي صدرت بآدات الشرط والأصل في اللغة العربية أن الشرط إذا ذكر أن يذكر جوابه لكنه تارة يحذف ويكون جواب الشرط مقدرا تقديرا ويترك للإنسان أن يترك جواب الشرط من أجل أن يجيل فكره ليبحث عنه وهنا في الحقيقة لا تعب في معرفة ذلك إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت خمسة شروط جوابها محذوف تقديره في ذلك اليوم يرى الإنسان عاقبة سعيه خيرا أو شرا فترك جواب الشرط للمخاطبين لأنهم يعرفون جواب الشرط فجواب الشرط هنا محذوف وهذا من أساليب البلاغة في القرآن أن يذكر جواب الشرط وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت نعم ثم قال بعدها وحق وأذنت لربها وحقت ثم قال عز وجل بعدها مناديا على بني آدم مناديا على بني الإنسان على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم وأديانهم فيقول عز وجل يا أيها الإنسان انتبهوا لهذا النداء من الله عز وجل كم ينادي الرب تبارك وتعالى على هذا العبد يا ايها الانسان اذا سمعت هذا النداء عليك ان تصغي اليه عليك ان تعيره سمعك وقلبك الله ينادي عليك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملقيه انك كادح الى ربك كدحا فملقيه انك ساع لربك سعيا فملقي عاقبة سعيك انك عامل لربك عملا فملاقي عاقبة عملك وجزاء سعيك وعملك في هذه الدار يا أيها الإنسان إنك كادح والكدح هو العمل والكدح هو السعي إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه جاء في مسند أبي داود الطيالسي ومعجم الطبراني الأوسط بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وأعمل ما شئت فإنك ملاقي وإذا كان هذا الخطاب لسيد الخلق فما ظنكم ببقية الناس عش ما شئت فإنك ميت لا بد من هذه النهاية وأحبب ما شئت فإنك مفارق أحبب أولادك ومالك وشركاتك ومشاريعك وأحلامك وسعادتك وكل ما تحب في هذه الدنيا فإنك مفارق ذلك فإنك مفارق ذلك وإنك تاركه وراء ظهرك ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وعمل ما شئت فإنك ملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وهنا لأهل العلم قولا منهم من قال إن الضمير عائد على الله جل جلاله أي إنك كادح وعامل عملا وتلاقي ربك تلاقي ربك بعد هذا العمل ومنهم من قال إن الضمير يعود على العمل أي ملاقي هذا العمل يوم القيامة وكل المعنيين صحيح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه بد من ملاقات الله مهما طالت بك الحياة فإن عمرك فإن عمرك لا يعد شيئا في حساب الزمن حياتك قصيرة أيامك قليلة أنفاسك معدودة لا تسوي شيئا أين الذين فاتوا؟ أين الذين ماتوا؟ أين الذين مروا؟ أين أصحاب القرن الثالث عشر؟ والثاني عشر؟ والتاسع عشر؟ والثامن عشر؟ والخامس عشر؟ أين وما قبل, ذلك. وما قبل ذلك الكل رحل إلى الله الكل لقيا ربه وكذلك ستكون في عداد المعدودين في عداد الموتى ستدخل إلى سجل التاريخ ستدخل إلى متحف البشرية نعم إذن فكر في هذا اللقاء لأن الحياة لن تدوم إليك وحياتك قصيرة مهما طالت لذائذ حياتك حقيرة مهما عظمت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يقول قتاد رحمه الله يا ابن آدم إن كدحك لضعيف إن كدحك لضعيف فمن أراد أن يكدح لربه عز وجل كدحا فليفعل ولا قوة إلا بالله عمل الإنسان ضعيف ولا شيء يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه النداء قلت ليس للكفار فقط بل هو لكافة الناس للمؤمن والكافر للبر والفاجر الكل سيلقى الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ثم بعد أن ذكر الله عز وجل هذه المراحل يوم القيامة من انشقاق السماء ومن إلقاء الأرض ما في بطنها وجوفها وتذكير العباد بملاقاته تبارك وتعالى وملاقات جزاء العمل على القولين جميعا ذكر أحوال الناس يوم القيامة وانقسامهم إلى فريقين انقسامهم إلى مؤمنين وكفار إلى أبرار وفجار إلى سعداء وتعساء فقال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه من أوتي صحيفة أعماله يوم القيامة بيمينه بيده اليمنى واليمنى للتكريم واليسرى لما سوى ذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا لأن تطاير الصحف وإتيان الكتب مرحلة من مراحل الدار الآخرة لأن الله عز وجل وكل بابن آدم ملائكة يكتبون عليه أعماله ويحفظون عليه أقواله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولكل إنسان سجلات ولكل إنسان مستندات ولكل إنسان ملفات إنها ملفات الأعمال ومستندات الأقوال إنه كتاب الخصال إنه الكتاب الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لو أن انسانا قيل له إن لك كتابا في وزارة الداخلية لأنك تحت المراقبة أعمالك كلها محسوبة عليك ما نام الليل سوف يفكر كيف هو عندهم أهو على القائمة الحمراء أم على القائمة البيضاء والخضراء فما ظنكم بهذا الكتاب الذي عند رب الأرض والسماء والذي يندرج وتترتب على ما في هذا الكتاب العاقبة اما الحسنى واما دون ذلك والعياذ بالله انه كتاب عظيم يؤتى كل انسان كتابه يوم القيامه كل الناس كل الناس يؤتون كتابهم وينادى عليهم لقراءه ذلك الكتاب ويقال لكل واحد منهم اقرا كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيبه تقرأ كتابك وإن كنت غير قارئ تقرأه وتجد ما فيه وإن كنت أميا في هذه الدنيا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أنت الذي تتولى قراءته لتشهد على نفسك من نفسك فأما من أوتي كتابه بيمينه ما هو جزاؤه؟ ما هو جزاؤ هذا الذي أوتي كتابه بيمينه؟ ثم من هو؟ نترك الجواب عن هذين السؤالين بعد الصلاة باذن الله وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نواصل ايها الاحباب تفسير هذه السوره الكريمة يقول عز وجل فاما من اوتي كتابه بيمينه انها صحيفه الاعمال إنه الكتاب الذي سجل للإنسان فيه كل شيء والذي يأخذ كتابه بيمينه هو الموحد هو المؤمن هو الطائع لله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا سوف لن يشدد عليه في الحساب سوف يحاسب حسابا لينا سهلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهذا هو العرض لأنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب فقالت عائشة يا رسول الله أليس, أليس الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير قال يا عائشة إن ذلك هو العرض لكن من نوقش الحساب يوم القيامة عذب يعني أنه إذا وقع الإنسان في الأخذ والرد مع الله جل وعلا وجعل يناقشه لم كذا ولم كذا وصار يشدد عليه فأعلم أن عاقبته إلى الدمار وأعلم أن مصيره إلى النار أما هذا فإنه العرض وقد ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الذي خرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يذن المؤمن يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه يعني سطره ورحمته يدني الله تعالى المؤمن الموحد يوم القيامة يدنيه منه ويضع عليه سطره وكنفه ورحمته فيخلو بعبده ولا يسمع أحد هذا الذي يدور بين الرب وعبده لا يضح المؤمن لا يضح الموحد جعلني الله وإياكم من المؤمنين الموحدين وأماتنا على الإيمان والتوحيد إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة ثم يقول أي عبدي عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا والصحيفة في يدي ينظر الليلة الفلانية في السنة الفلانية في الفندق الفلاني ليلة حمراء كنت واليوم الفلاني في السنة في الساعة الفلانية ماذا صنع يجد العبد ما قدم ما فعل في تلك السنوات الطويلة ويظن أن الرب قد نسيها والله عز وجل لا يظل ربي ولا ينسى فيظن المؤمن أنه قد هلت ويقرره الله تعالى بذنوبه فيقول أي عبد عملت كذا وكذا في يغم كذا وكذا والمؤمن حيي ليس بعنيد لا ينكر فيقول المؤمن في حياء وخجل رب أعرف. أعرف لا ينكر فيقول الله عز وجل بعد أن يظن هذا العبد أنه قد هلك يقول الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فضل من الله وكرامه إني قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم يا لله ما أحلم ربنا ما أكرمه ما أظم حلمه سبحانه جل شأنه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما هو سبحانه أحر... أرحم بنا أرحم بنا من والداتنا بنا رحمة أرحم الراحمين ولا يعذب الله أحدا إلا إذا استحق العذاب وما ربك بظلام للعبيد هذا هو العرض وهذا هو الحساب الذي يحاسبه من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وبعد أن يؤتى ذلك الكتاب العظيم وبعد أن يؤتى الصحيفة بيمينه ويعرض على رب هذا العرض عرض الستر والمغفرة والرحمة ينطلق ينطلق هذا المؤمن ينطلق هذا الموحد في أرض المحشر في عرصات القيامة وهو ينادي على أهله ينادي على أقرانه وخلانه ينادي على من كان ويكونون على شاكلته وعمله وينقلب إلى أهله مسرورا أن يرجع إلى أهله وعائلته وذويه فرحا مغبطا في أعالي الجنان هكذا قال أهل التفسير وينادي أيضا في عرصات القيامة ويقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إني أيقنت بالبعث بعد الموت آمنت بيوم القيامة إني ظننت أني ملاق حسابي والظن هنا معناه اليقين إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يبرز الموحد كتابه لمن هم مثله ويريد أن يزف هذه البشرة إلى أهله وذويه كما كان في الدنيا إذا ما بشر العبد بشيء بمن يبدأ بزف البشارة بأهله وذويه فارفع الهاتف ويتصل بأمه وأبيه إنه قد أخذ البكالوريا إنه قد فاز بكذا وكذا إنه قد رزق مولودا إنه كذا فكذلك في الآخرة فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا جعلني الله وإياكم منهم وأما الآخر وهذا هو الفريق الثاني ولا ثالث بين الفريقين فإما أن يكون العبد من أصحاب اليمين وإما أن يكون من أصحاب الشماء هذا حال أهل الإيمان والطاعة اسمع إلى الفريق الآخر وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يؤتى هذا الكتاب من وراء الظهر وهنا قد يقع بعض الناس في الإشكال ويقول هنا قال في سورة الانشقاق وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وفي الحاقة قال وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فهل هنا تعارض؟ لا لا يوجد في كتاب الله تعارض لأن دلالته قطعية ولا تعارض بين الآيتين فإن أهل الشمال يؤتون كتابهم بالشمال من وراء الظهر يؤتون كتابهم بالشمال لأنهم كانوا في الدنيا من أهل الشمال فكانوا لا يمشون إلا على الشمال ويؤتون كتابهم أيضا من وراء الظهر وأما من أوتي كتابه وراء ظهره تلو يده اليسرى ويؤتى كتابه من خلب ظهره هكذا والعياذ بالله يأخذ كتابه من وراء ظهره وقيل وهو تفسير لبعض أهل العلم أنه يدخل يده في بطنه فتخرج من الخلف فيأخذ كتابه بها وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وهو الكافر المشرك الذي كذب الله عز وجل في خبره الذي كذب بالبعث بعد الموت الذي ما أسلم لله الواحد الأحد في هذه الدنيا وأما من أوتي كتابه بشماله ما هو جزاؤه فسوف يدعو ثبورا سوف يدعو على نفسه بالثبور والثبور هو الهلاك سوف يدعو ثبورا سوف ينادي في عرصات القيامة ويدعو على نفسه بالهلاك والوبال والخسارة ويقول واثبورا واثلاكا وخسارتا ينادي على من هم مثله ويقول كما قال الرب عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي ذهب المال هلك عني سلطاني ذهب السلطان والجاه وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يدعو بهذا الدعاء بالويل والخسارة والعذاب والهلاك في عرصات القيامة فأسماؤه الناس فيفضح حاله اولا يفضح حاله في أخذ كتابه بشماله من وراء ظهره يأخذه على هذه الحال حياء من هذا الكتاب الذي سوده بالأعمال الخبيثة سوده بالكفر والشرك بمبارزة الله بالمعاصي في الدنيا ثم إن الجزاء من جنس العمل إنه الذي اتخذ كتاب الله خلفه ظهرية إنه الذي ترك القرآن خلف ظهري في الدنيا إنه, إنه الذي لم يلتفت إلى ما آمره الله به فاتخذ الدين خلف ظهره قال إن الدين رجعية إن الدين تأخر إن الدين تزمت أعرض عن الله أعرض عن الدين ما جزاؤه يعرض عنه يوم القيامة كما أنه ولا منهج الله ودين الله بظهره في الدنيا فكذلك يأخذ كتابه من وراء ظهره في الآخرة ولا يظلم ربك أحدا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ولا يتوقف الأمر على هذا بل وسيصلى سعيرا ويصلى سعيرا سيحترق بهذه النار المستعرة المشتعلة سيذوق العذاب الأليم من الله العظيم ويصلى سعيرا ثم أخبر الله تعالى عن حاله في الدنيا إنه كان في أهله مسرورا كان بين ذويه وآيلته وأهله مغتبطا فرحا مسرورا يضحك قضى حياته في الضحك والمزاح وهو مقيم على الكفر والشرك ومعصية الله عز وجل إنه كان في أهله مسرورا كان مسرورا في هذه الدنيا ولذلك قال ابن زيدر رحمه الله إن الله تعالى أخبر ان أهل الإيمان وأهل الجنة قد حزنوا وخافوا في الدنيا فأمنهم الله يوم القيامة وأخبر عن أهل النار في الآخرة أخبر عنهم أنهم في الدنيا كانوا أهل ضحك وأهل السرور فعقبهم ذلك الحزن الطويل كما قال العلي الكبير تبارك وتعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فمن خاف في هذه الدنيا أمن في الآخرة من بكى في هذه الدنيا من خشية الله فإنه يضحك يوم القيامة لما نال بسبب هذه هذا البكاء وهذه الخشية وهذا الخوف ومن كثر ضحكه وسروره وأمن مكر الله عز وجل فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور هذا الذي أخذ كتابه بشماله هذا الذي أخذ كتابه وراء ظهره ظن أن لن يحور ظن أن لن يرجع والحور هو الرجوع ظن أن لن يرد وأن لا يحيا بعد الممات كذب بالبعث ولذلك قلت إن الذي يأخذ هذا الكتاب على هذه الصفة هو الكافر المشرك للمؤمن وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور تقول العرب حار فلان عن الأمر أي رجع فيه حار فلان عن الأمر يعني رجع عنه ورجع فيه فالحور هو الرجوع وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعوذ بك من الحور بعد الكور أي أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة وقيل كما قال الطبري أعوذ بك من الكفر بعد الإيمان إنه ظن أن لن يحور اعتقد أنه لن يرجع وأنه لا حياة بعد الموت وأنه لا بعث بعد أن يهلك وأن يموت اعتقد أنه لن يرجع إلى ربه حيا بعد أن يميته إنه ظن أن لن يحور لكن ظنه كان خاطئا فرد الله عز وجل عليه وكذبه فقال بلى إن ربه كان به بصيرا أي بلى لا يرجعن بلا لا يحورن بلى لا يبعثن بعد الممات بلى إن ربه كان به بصيرا إن ربه كان بصيرا بأعماله وأقواله كان خبيرا, خبيرا عليما بسره وعلانيته ولا يجازينه وفق علمه وعدله عز وجل بلى إن ربه كان به بصيرا وبعد أن ذكر تبارك وتعالى حال هذين الفريقين فريق أهل الإيمان واليمين وفريق أهل الشمال تكر جاءت الأقشام متكردرة لإثبات شيء مهم في ضمن هذه السورة وفي وسط هذه السورة وفي وسط هذه السورة فإن القسم إما أن يكون في أول الصور وقد يكون في وسطها والله عز وجل يتكلم بما شاء فسبحان من تكلم بهذا القرآن وسبحان من نزله على سيد ولد عدنى فقال عز وجل بعدها فلا أقسم بالشفق سبق لنا أن الله هنا لتأكيد القسم وليست لنفيه فهي للتأكيد وللفت الانتباه أيضا فلا أقسم إذا قيل فلا أقسم في القرآن يعني إنني أؤكد قسمي فهي أبلغ من مجرد القسم أبلغ مما لو قال فأقسم أو أقسم بالشفق لا قال فلا أقسم وهذا أسلوب عربي معروف فلا أقسم بالشفق والقسم كما قلنا ذكر الشيء تأكيد الشيء بذكر معظم على صيفة أو صيغة مخصوصة فلا أقسم بالشفق والشفق الأصل أنه الشيء الرقيق هذا هو الشفق في اللغة العربية ولذلك سمي الإشفاق إشفاقا لأنه رقة في القلب فلا أقسم بالشفق وجمهور أهل العلم على أن الشفق المقسم به هنا هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس وهو معروف هذه الحمرة التي تكون في الأفق بعد أن تغيب الشمس أقسم الله بها آية من آيات الله آية من الآيات فلا أقسم بالشفق ولذلك تكلم الفقهاء في هذه المسألة في مسألة صلاة المغرب ووقتها فالجمهور أن صلاة من المالكية والشافعية والحنابلة أن وقت المغرب من مغيب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر واختار أبو حنيف أنه البياض الذي يكون بعده هو الصحيح ما قال الجمهور وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن المغرب وقتها ما لم يغيب الشفق فإذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء فإن كنت في برية ولا ساعة لك كيف تعرف انتهاء وقت المغرب ودخول العشاء بمغيب الشفق الأحمر فإذا غاب الشفق الأحمر انظر إلى مكان الشمس وغروبها فإذا رأيت الحمرة قد زالت وغابت فأعلم أنه قد انتهت صلاة المغرب وخرج وقتها ودخل وقت صلاة العشاء فمن ذلك الوقت تبدأ صلاة العشاء الله عز وجل يقسم بهذه الآية والله له أن يقسم بما شاء أما أنت أيها المخلوق لا تقسم إلا بالخالق فلا أقسم بالشفق الثاني والليل وما وسق والليل وما وسق يعني والليل وما جمع لأن الوسق هو, الجمع أو الوسق هو الجمع والعرب تسمي الطعام المجموع وسق ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة ليس فيما دون خمسة أوسق صدق والأوسق الأحمال المجموعة والليل وما وسق والليل وما جمع وما ضم وما حوى الليل يضم ويحوي ويجمع يجمع ماذا؟ يجمع إليه المخلوقات من ذوات الأرواح مما يطير ومما يدب نعم قال ابن القيم وكأنه أقسم ربنا بكل شيء كقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون والليل وما وسق الليل يضم ويجمع أشياء كثيرة وهي آية من آيات الله تعالى والليل وما وسق والقمر إذا اتسق قسم ثالث من الله تبارك وتعالى بهذا القمر القمر إذا اتسق يعني القمر إذا استوى واكتمل وأبدر إذا استوى واكتمل هذه آية من آياته تعالى قد أقسم الله بالقمر في هذه الحال والقمر إذا اتسق هذه الآيات تدل على ماذا شافق أحمر أقسم الله به العلي الأكبر بعدها. الليل وما جمع وما حوى وما ضم القمر إذا اكتمل واستوى وأبدر ثلاث أقسام إذا تأمل الإنسان إلى هذه الآيات الكونية فإنها تدل على وحدنية الله عز وجل هذه الآيات الكونية تشهد بربوبية الله وأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر لهذا الكون إلا الله عز وجل وكذلك تعد هذه الآيات الكونية دليلا على ألوهيته وعلى وحدانيته وعلى انفراده سبحانه وتعالى بالألوهية ودليلا أيضا على أنه عليم حكيم سميع بصير خبير تدل على صفات الكمال ونعوت الجلال فكل ما في هذا الكون أيها الحبيب دال على هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فوعجبا كيف يواصل إله أم كيف يشحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أإله مع الله لا خالق غيره ولا رب سواه فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق ثم يأتي جواب القسم وتعودنا في ذكر هذه الأقسام أن يذكر جواب القسم الله لا يقسم هكذا الله يريد أن يؤكد شيء لا يأتي القسم هكذا بل إذا أقسم يريد أن يؤكد الشيء المقسم عليه يعظم المقسم به من أجل أن نعظمه لا على سبيل تعظيم المخلوق حتى نجعله كأنه إله لا نعظمه لأن تعظيم المخلوق تعظيم للخالق فإذا تبين لنا عظمة المخلوق عرفنا من خلال ذلك عظمة الخالق عز وجل فإن الله تعالى يلفت انتباه عباده بهذه الأقسام إلى هذه الايات الكونية إلى هذه المخلوقات العجيبة فلا بأس أن يرفع الإنسان ورأسه أن ينظر إلى هذه المخلوقات لأن النظر فيها والتفكر فيها يزيد الإيمان حقيقة ويستحب أيضا مشاهدة هذه البرامج التي تتكلم عن هذه المخلوقات فإن الإنسان من خلال هذه الأمور التي يشاهدها يتعرف على ربه يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله يدعو إلى عبادته ثم انظر كأنه يعرف بنفسه سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم انظر ياتي جواب القسم بعد هذه الثلاثه الاقسام المتتاليه فيقول عز وجل لا طبقا عن طبق انظر هذه الجمله كم اكدت بمؤكدات جاء جواب القسم وهذا مؤكد لام التوكيد ما قال تركب لام التوكيد والنون المشددة نون التوكيد المشد النون التوكيد المشددة ثلاث مؤكدات على هذه الحقيقة التي سنفهمها الآن لتركبن طبقا عن طبق الخطاب لمن؟ لعامة الناس الخطاب للمؤمنين والكفار للكل لا يستثنى منهم أحد لتركبن طبقا عن طبق اولا. إن هناك قراءة سبعية صحيحة لابن كثير وحمزة والكسائي جاءت بالفتح والنصب في قوله تعالى لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عن طبق. وعلى هذا يكون الخطاب للمفرد وهو محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك فإن للآية ثلاثة معانم كما قال الإمام أبو القيم رحمه الله المعنى الأول لَتَرْكَبَنَّ يا محمد طَبَقًا عن طبق أي سماءً بعد سماء وهذا يعنون به ليلة الإسراء وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود وأبي العالية والشعبي وغيرهم لا لتركبن طبقا عن طبق إذا جاءت هذه القراءة بالفتح المعنى, الثانية المعنى الثاني لتركبن طبقا عن طبق أي لتبلغن درجة بعد درجة ولتعلون رتبة بعد رتبة حتى ترقى إلى درجة القرب من الله والزلف إليه سبحانه جل شأنه لتركبن طبقا عن طبق الثالث المعنى الثالث قال ابن القيم لتركبن طبقا عن طبق أي لتركبن حالا بعد حال كل الأحوال التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحوال من قبل أن يبعث إلى أن لقي ربه من الفقر والغناء مما قبل النبوة وبعد النبوة من النصر والهزيمة من فتح البلاد له وطردها, وطردها له كل هذه الأحوال داخلة في هذه الآية لتركبن طبقا عن طبق لتركبن حالا بعد حال كل هذه الأطوار التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل طور يعد طبقا ويعد حالا أما إذا كانت القراءة بالضم وهي الأشهر لتركبن طبقا عن طبق فالخطاب يكون لمن؟ لعامة الناس ولكافه الخليقة والمعنى كما قال ابن عباس وقد روى هذا الاثر البخاري قال لا تركبن حالا بعد حال هكذا قال صلى الله عليه وسلم فالمعنى لا تركبن طبقا عن طبق اي لا تركبن حالا بعد حال وقد اختلفت وتنوعت وهو اختلاف تنوع اقوال المفسرين فمنهم من جعل الحال بعد حال من فقر الى غنى من مرض الى صحه وهكذا من حياه الى موت من شباب إلى مشيف والحق كما قال الإمام بن القيم أن جميع أقوال المفسرين تحوم حول هذا المعنى وتصف فيه أي أن جميع الأحوال التي يمر بها العبد منذ أن يكون نطفه في رحم أمه إلى أن يبلغ مصيره إما إلى الجنه وإما إلى النار فتلك كلها أطباق وتلك كلها أحوال أقسم الله سبحانه وتعالى بأن العبد سيمر بها لتركبن طبقا عن طبق. ويرى بعض أهل العلم وهو قول الطبري وما لإليه الشنقطي وغيرهما من أهل العلم أن قوله لتركبن طبقا عن طبق هي شدائد وأهوال يوم القيامة أي والله لتركبن حالا بعد حال وشدة بعد شدة وهولا بعد هول يوم القيامة قالوا لأن هذا القسم وجوابه في سياق الكلام سبقه ماذا الكلام عنه يوم القيامة إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وهذا أيضا معنى صحيح حتى قال ابن جرير إن العرب تقول تقول في كلامها لأن القرآن عربي عربي وكثير من الكلمات تفسرها اللغة العربية تقول العرب في مثال من أمثلتها الشعبية كما يقال وقع فلان في بنات طبق هذا مثل عربي وقع فلان في بنات طبق يعني وقع في أمر شديد فعلى هذا يكون معنى قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق لتركبن شدة بعد شدة وهولا بعد هولا والحقيقة أن هذا التفسير لا يخالف التفسير الأول لأن جميع الأحوال التي يمر بها الإنسان فيها شدائد, فيها شدائد وأهوال لتركبن طبقا عن طبق وهنا إذا تأمل الإنسان إلى هذه الأحوال التي أقسم الله تعالى أن الإنسان سيمر بها يدل على حكمة العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى تغيير أحوال الإنسان من حال إلى حال من فقر إلى غنى أو من غنى إلى فقر من صحة إلى مرض أو من مرض إلى الصحة من حياة إلى موت ثم من موت إلى بعث من شدة إلى رخاء أو من رخاء إلى شدة من شباب من صغر إلى شباب من شباب إلى مشيف وهكذا هذا كله يدل على حسن تدبير الله لكونه ولخليقته يدل على أن لهذا الكون رب يدل على أن لهؤلاء العباد خالقا قد أحسن تدبير شؤونهم حيث أنهم ينتقلون من حال إلى حال فإن المتأمل لاحوالهم وهذه الأطباق وهذه المراحل التي يمرون بها يتبين له جليا أن الأمر لا يقع على سبيل الفوضى بل وفق نظام معلوم لا يتغير أبدا نظام معلوم فالصغير لا بد أن يكبر ولا عكس شوف كل شيء يعد من قوانين هذا الكون فهو من تدبير الله وفق نظام لا يتبدل إلى يوم القيامة ولذلك إذا حل يوم القيامة وجاء اليوم الآخر تغيرت إيش تغيرت الموازين كلها فموازين الآخرة غير موازين الدنيا فإذا بالصغير الذي هو يرضع لبن أمه يشيب يوم, يوم يجعل الولدان شيبا لأن الآخرة مقاييسها مختلفة عن مقاييس الدنيا لتركبن طبقا عن طبق ثم جاء هذا الاستفهام الذي يفيد التوبيخ فما لهم لا يؤمنون ما الذي يمنعهم من الإيمان هؤلاء مع كل هذه الآيات وهذه التحذيرات لماذا لا يؤمنون ما الذي صدهم عن الإيمان فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون إذا قرأت عليهم آيات الرحمن جل وعلا لا يسجدون لله تعظيما وإجلالا واحتراما لهذا القرآن إنه إنكار من الله تعالى على هؤلاء الذين لا يؤمنون رغم هذه الآيات الكونية والشرعية التي تدل على الرب تبارك وتعالى فإنهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون إنه توبيخ ثاني أيضا لهؤلاء الذين أبوا أن تسجد جباههم لله أن تنحني ظهورهم لله عز وجل فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون ولذلك قال بعدها بل الذين كفروا يكذب يعني أن سجيتهم التكذيب والإنكار والعناد والجحود بل الذين كفروا يكذب هذه سجية فيهم لا تتبدل لا يؤثر فيهم القرآن نسأل الله السلامه والعافيه قران يهد الجبال هدا لا تأثرون به فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون قال أهل التفسير يعني الله أعلم بما يذمرون وما يخفون قال مجاهد وقتادة والله أعلم بما يعون أي الله أعلم بما يخفون في صدورهم والله أعلم بما يعون فهو عز وجل لا تقفى عليه خافية يعلم سرهم ونجواهم يعلم سرائرهم يعلم ما يخفون من الكفر والشرك والزدقة والله أعلم بما يؤون فبشرهم بعذاب أليم أمر من الله سبحانه جل شانه لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده بأن يبشر هؤلاء الذين أنكروا والذين كفروا والذين جحدوا وأشركوا أن يبشرهم بعذاب أليم الأصل أن البشارة لا تكون إلا بخير إذا قيل فلان أو قيل لأحد جاءك البشير جاءك فلان يبشر البشارة لا تقل إلا بخير لكن هنا بشارة بماذا بالعذاب الأليم قال العلماء وهو قول صاحب التسهيل والبشارة هنا في مقام الإنذار تدل على التهكم والسخرية بالكفار أعيد البشارة في مقام الإنذار لأن المقام مقام إنذار ولا تبشير هل يستحقون البشارة هؤلاء إذا كفروا أبدا لكن البشارة إذا جاءت في مقام الإنذار دلت على التهكم والسخرية بالكفار بشرهم بعذاب ألي قل له إنا نبشرك الله بشرك بالعذاب الله بشرك بالنكال والمسألة ليست هكذا يقرأ الإنسان ويسكت لا بد من أن يبشر حقيقة إذا كان كافرا إذا كان معاندا جاحدا قل له إن الذي ينتظرك عظيم إذا لم تتب إن الله أعد العذاب الأليم لأهل الكفر أقل عن كفر قبل أن يح... تحل بك نقمة الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم بعذاب مؤلم موجع شوف. عدو الإنسان ما هو عدوه ما هو لا غير هذا لا عدو الإنسان الشيء الذي يخاف منه كل الناس الألم الألم الألم بصفة عامة ومن ضمنه الموت الموت ليش يخاف منه من الألم لأن يعلم أن الميت, الميت تتألع الألم هل يحبه مخلوق لا يحبه مخلوق الوجع لا يحبه مخلوق لا من البشر لا من الإنس ولا من الجن بل ولا من البهاء هذا شيء فطري وشيء طبيعي ولذلك إذا مرض اهتم اغتم هرع إلى الطبيب ليعالج نفسه لأنه لا يطيق الألم إذا جاء تؤلمه بطنه نعم فيهرع إلى الأكل وإلى الشرف وهكذا إذا برد جسمه يهرع إلى الثياب لأن البرد يؤلمه إذا أصابه الحر خلع ثيابه ومنهم من يخلع الكل لأن الحر يؤلمه إذن الألم عدو الإنسان ومن ضمنه ماذا الموت والله عز وجل جعل العذاب في الآخرة ألما هذا العدو الذي تخشاه أيها الإنسان خشيته طويلا في الدنيا وعملت كل شيء ليت هذا الكلام يترجم هذا العدو الذي تخشونه وتخافونه ونحن نشارككم في هذا الخوف لا تحبون الألم ونحن كذلك ولا نريد لكم الألم أيضا ولا نريد لأنفسنا اذا ان هناك الما عظيمه ان هناك الما ووجعا مستمرا غير منقطع اذا انقذوا انفسكم من عذاب الله فبشرهم بعذاب ال عذاب مؤلم موجع لن ينقطع فيه نسال الله السلامه والعافيه اعاذنا الله واياك من العذاب بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يعون وبشرهم بعذاب أليم وهنا جاء الاستثناء منقطع فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الاستثناء منقطع والمعنى لكن الذين آمنوا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم أقروا بأفئدتهم صدقوا شهدوا بأن ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل أنه حق وحولوا هذا الإيمان وهذا التصديق والإقرار إلى واقع عملي إلى منهج حياة فظهر أثر الإيمان على الجوارح ولذلك ما قال إلا الذين آمنوا لهم أجر ما يكفي الإيمان بل لا بد من عمل الصالحات والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا وافق السنة وكان خالصا لوجه الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا بالجنان وعملوا بالجوارح والأركان وشهدوا باللسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم لهم أجر غير ممنون قال ابن عباس غير منقوص وقال مجاهد وغيره غير محسوب وقال ابن كثير والمعنيان صحيحان لهم أجر غير ممنون غير ممنون يعني غير منقوص ولا منقطع ولا محسوب كما قال علام الغيوب عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ولا يكون المعنى غير لهم أجر غير ممنون أي غير ممتنا به عليهم فإن هذا القول قد قاله كثير من القدرية وقال به اكرمه ومقاتل ورده ابن القيم فلا يصح. كيف يصح هذا لأنهم ماذا قالوا قالوا غير ممتن به عليهم يعني أن الله يأجرهم ويثيبهم ولا يقول إني أجرتكم وأثبتكم هذا باطل لأن منة الخالق ليست كمنة المخلوق المخلوق إذا من امتن على المخلوق مثلا إذا أعطاه مالا أو سد له حاجة وقال إني أعطيتك وإني كذا يتأذى الممتن عليه. يتأذى بذلك بل إن هذا المخلوق الذي فعل هذا الشيء للمفعول لا يحق له أن يمتن بذلك بل إن المن يبطل العمل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وهذا أيضا يحزن هذا الممتن عليه يحزنه وينقص أجرك ويذهب أجرك وهي, وهي منة قاصرة ناقصة لأنك مجرد سبب لهذا العبد فقط ولو شاء الله تعالى أن يمن عليه بغيرك لفعل ثم إنه ما سخرك الله تعالى لهذا العبد إلا أيضا ليثيبك لكن منة الله على عباده مختلفة ولذلك انظر لما جعلوا يمتنون على النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فمنة الخالق لا يجوز أن تشبه بمنة المخلوق والله عز وجل إذا امتن على عباده فإنه هو الأحق بالمنة فهو المنان تبارك وتعالى بل إن من تمام السعادة واللذة للعباد تحقق هذه المنن ومنة الله عليهم ولذلك اسمع الآيات التي ذكرت من الله جاءت كلها في سياق ماذا جاءت على سبيل على سبيل الجزاء الحسن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم, من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال تعالى أيضا ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم من الوارثين ونجعلهم الوارثين وقال عز وجل عن كليمه ووزيره ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وقال في حق كليمة ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى وأهل الجنة إذا نجوا من عذاب السموم ماذا قالوا ها فمن الله علينا ووقان عذاب السموم وجاء في الصحيحين لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين وذهب المهاجرون بما ذهبوا وحزن الأنصار ووقع في قلوبهم شيء أقبل عليهم عليه الصلاة والسلام يخطب فيهم خطبة مزلزلة ويقول ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم أجابوا قالوا اللهم فنعم فقال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي قالوا اللهم فنعم قال فماذا فقالوا الله ورسوله أمن قال ابن القيم فهذا جواب العارفين بالله ورسوله المنة لله وهل خلقنا إلا منة من الله وهل وجدنا أصلا في الكون إلا من منة الله علينا وهل رزقنا إلا من منته وهل هدينا للإيمان والتوحيد وشرح الصدر لإسلام إلا من منة الله وهل يدخل أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها الجنة إلا بمنة الله وكرمه إذن إنا قياس وتشبيه منة المخلوق بمنة الخالق غير الصحيحة والمنة واقعة ومنة الله عز وجل على عباده هي حقيقة السعادة لا تحزنهم لا تنقص أجرهم بخلاف منة المخلوق على المخلوق ولذلك من قال بأنه لهم أجر غير ممنون غير, غير ممتن به عليهم قول باطل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون هذه السورة تضمنت وجوها من البديع والبيان أولها الطباق بين قوله تعالى إذا السماء انشقت وذكر الأرض وإذا الأرض مدت هذا يسمى بالطباق ومن فوائدها البلاغية المقابلة بين من يؤتى كتابه بيمينه ومن يؤتى كتابه وراء ظهره وإذا جاء المعنيان على طرفين نقيض مصير المؤمنين مصير الكافرين ثواب المؤمنين ثواب العصاه تسمى هذا يسمى هذا بأسلوب المقابلة ومن فوائد السورة الجناس الناقص في قوله إذا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق ومن فوائدها جناس الاشتقاق كادح إلى ربك كدحا يحاسب حسابا جناس الاشتقاق ومن فوائد السورة الكناية في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق كناية عن ماذا عن الشدائد والأهوال على من يقول بهذا القول وهو قول الطبري والشنقيطي وغيرهما وقد مال إليه القرطبي أيضا هذا القول وجدته للقرطبي ثلاث من أهل العلم الكناية أخذناها نعم ومن فوائد السورة الكريمة أسلوب التهكم في أي شيء في البشارة التي وقعت في موقع الإنذار وهذا للتهكم بالكفار في قوله فبشرهم بعذاب أليم هذا يسمى أسلوب التهكم ومن فوائدها البلاغية الاستفهام للتوبيخ فما لهم لا يؤمنون التوبيخ والتقرير ومن فوائدها البلاغية أيضا توافق الفواصل في والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبن طبقا عن طبق كل هذا من السجع المرصع وهو من المحسنات البديئية صار لنا كم من فائدة بلاغية ثمان السجع المرصع لاستثناء المنقطع يمكن أن يقال كما أن هذه الصورة اجتمرت على فوائد أولها هول يوم القيامة في انشقاق السماء وتخلي الأرض عما في جوفها ويستفاد من هذه السورة عظمة أمر الله سبحانه وتعالى وشدة إذعان هذه المخلوقات على عظمها لأمر الله وأذنت لربها وحقت ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت فهو المقصود من هذه السورة أو من, مقاصد من أهم مقاصد السورة إثبات البعث بعد الموت وألقت ما فيها وتخلت ويستفاد من هذه السورة أن على الإنسان أن يذكر أنه لا بد أن يلاقي ربه لا مفر لا بد أن تلقى الله فكر في ملاقات الله اصطلح مع ربك تبارك وتعالى وأرجو أن يكون في الوقت متسع فإن من نسي لقاء الله سبحانه وتعالى فإنه يخشى عليه طلبت منكم أن يكون في الوقت متسع لأسرد لكم هذه القصة بعجالة سريعة وقد حضر طالب علم فيها هذا شاب وهذه تعد من فوائدي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي حتى يتذكر الإنسان لقاء الله جل وعلا شاب من المغرب العربي من أحد بلاد البغرب العربي لا يهمنا في جنسيته مسلم في أصله جاءني يوما وظننت أنه كان يصلي لله وقد صلى جاءني لأعقد له على امرأة غير عربية كانت نصرانية كتابية وزوجته بها والزواج بالكتابية قد ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولن ازعى في ذلك والمسألة محكية إجماعا على عدى بن عمر وأخذت عليه العهد والمثاق أن يتقي الله في هذه الزوجة وفي هذه المرأة أن يربيها على كتاب الله وأن يدعوها إلى الإسلام بحسن أخلاقه وانصرف الرجل وكان يشتغل في شركة حراسة الشركات عرفتم هذا النوع من الشركات حراسة ليليه نعم يقول ففتح الله سبحانه وتعالى عليه فتح الله عليه بالأشغال حتى صار راتبه الشهري ثمانين ألف فرنك فرنسية وربما زيادة وفتحت له أبواب رزق من عند الله جل وعلا ولكن كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى والمال في الغالب مفسد للإنسان يقول فنسي الله تبارك وتعالى وترك الصلاة وعاش حياة الكفار الشهوات والملذات اشترى بيتا اشترى سيارة من آخر موديل اشترى هذا الدباب الدراج الكبيرة نعم ولكنه كان بعيدا عن الله لا يفكر لا في موت ولا في لقاء الله يكدح كيادح إلى ربك كدحا فملاقيه لا يفكر إلا في الأموال وفي يوم أيها الأحباب يشاء الله عز وجل أن يوقظ هذا الشاب وكانت رحمة من الله في الحقيقة خرج هذا الشاب على ما أخبرني وقد صلى معنا الجمعة هذه الجمعة ولما رأيته اندهجت والله خرج فركب هذه الدباب أو هذا الدباب هذه الموت وخرج بها إلى عمله فارطأطمت مركبته بعمود فسقط فحملوه إلى المستشفى فأجريت عليه عملية فمسن خاعه الشوكي ففقد حاسة المشي وقد جاء يصلي على عربه هذه الجمعة فلما رأيته تعجبت قل سبحان الله ما ما الذي أصابك فقص علي قصته وقال هذا الذي أصابني لأنني نسيت الله والله جل وعلا قد أصابني بهذه المصيبة حتى أرجع إليه ما زالت الأحجاث فقد نعمة المشي واعترف وقال هذه نعمه. ما استعملتها في طاعة الله كنت قادرا على أن أستعمل القدمين للإتيان إلى بيت الله لآداء الفريضة لكنني طغيت بهذه الأموال وكان يبكي والله كان الموقف مؤثرا قلت فكيف حالك الآن؟ قال إنني وحدي لأن المرأة قد انصرفت لأنها كانت معه لمجرد الشهوات فلما أقعد ولما أصيب تركه الكل وبقي وحده قال بقيت الآن وحدي أطبخ لنفسي وحدي وأكنس البيت وحدي وأنا على هذه العربة قلت إن لك رب. وهذا إنذار من الله عز وجل وقد تاب هذا الشاب ولله الحمد فصار يحافظ على صلاته فانظروا أيها الأحباب الإنسان إذا انغمس في هذه الدنيا في لحظة يذهب كل شيء في لحظة واحدة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قلت الحمد لله أنك وهبت فرصة من أجل أن تتوب وكان هذا إمهالا لك لأن غيرك من غمه الموت غما ففتح عينيه إذا به في ظلمات القبر ولا رجعت له انتهى العمل وطويت الصحف إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يستفادوا من هذه السورة أيضا إثبات الصحف يوم القيامة وأن أهل الإيمان والتوحيد يؤتون كتبهم بيمينهم ويستفاد من هذه السورة أن اليمين ينبغي أن تكرم ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول فقال لا يمسنا أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول قال العلماء ان هذا على سبيل التحريم على الصحيح وإن كان الجمهور على أنه للكراها لكن الصحيح على التحريب فاليمين لا تستعمل الأذى لا يمس بها الذكر ولا الفرج وكذلك في إزالة النجاسة إلا إذا احتيج لها فاليمين للتكريم اليمين كان عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله في أخذه وعطائه في بيعه وشرائه في تنعوله كان يقدم اليمين في كل شيء واليسار والشمال للأذى فالدخول إلى الخلاء بالشمال في زلط النجاسة في مسج الذكر في الاستنجاء إلا للحاجة إلا للحاجة تستعمل اليمين نعم والخروج أيضا من المسجد بالشمال من أين يؤخذ؟ لأن هذه اليمين ستكرم وتؤتى كتابها يوم القيامة فينبغي تكريمها ويستفاد من هذه السورة إثبات الحساب يوم القيامة وأن الحساب المذكور هنا هو العرض وليست المناقشة كما مضى في حديث عائشة ويستفاد من هذه السورة أن الذين يؤتون كتابهم بشمالهم هم الكفار الكافر الذي ما آمن بالله عز وجل الذي أشرك بالله الذي جحد وجوده الذي كذب الرسل أي كان نوع كفره لأن الله أخبر أن الذي يؤتى كتابه من وراء ظهره أو من بشماله أخبر عنه بماذا بأنه ها؟ ها؟ لم ها؟ لا. يؤمن بالبعث لا. لا. لا. لا. إنه ظن أن لا يحور ظن أن يرجع. لا يرجع والمؤمن يظن أنه يحور أم لا نعم يؤمن بالبعث ولكن ليس معنى أنه يؤتى كتابه بيمينه أنه فاز لأن الأهوال ما زالت الأهوال ما زالت ما زال صراط ما زال عبور على هذا الجسر ما زال حوض الأهوال لا زالت في عرصات القيامة ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل فكما أن الإنسان اتخذ القرآن وراء ظهره وخلفه خلف ظهره ولم يلتفت إليه فكذلك يأخذ كتابه يوم القيامة من وراء الظهر ويستفاد من هذه السورة فضيحة من يؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره لأنه ينادي ويدعو بالثبور والهلاك والويل يوم القيامة فيسمعه الناس ويستفاد من هذه السورة أن المؤمن الذي يؤتى كتابه بيمينه يلحق بأهله ويذهب لتبشيرهم وإدخال السرور عليهم ويستفاد من هذه السورة آخر فائدة والكفار نعم فضيحته يوم القيامة أين فسوف يدعو ثبورا اثبات أيضا العذاب ويصل سعيرا ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان لا يغتر بسرور من هم في سرور فإن كثيرا من الناس في سرور وفرح شايخ عرفت الكلمة هذه؟ هي. في متع ولكن ستنقلب عليهم هذه الفرحة نكبات وأحزان نعوذ بالله من حالهم إنه كان في أهله مسرورا ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث ذكرناها أيضا ربما تتكرى هذه الفائدة في قوله بلى ان ربه كان به بصيرا ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة البصر لله فالله موصوف بالسمع والبصر الله يبصر المبصرات ما يرى وما لا يرى يبصر كل شيء جل وعلا يبصر ذلك بعينين اثنتين سبحانه جل شأنه كما ثبت ذلك في الحديث إن ربه كان به بصيرة ويستفاد من هذه السورة أن الشفق آية من آيات الله الدليل أن الله أقسم به الشفق الأحمر دليل وآية تدل على وحدانية الله عز وجل ووجوده ويستفاد من هذه السورة أن الليلة ما يجمعه من المخلوقات ويضمه من كل الكائنات أيضا آية من آيات الله فكثيرا ما يقسم الله في القرآن بإقبال الليل وإدبال النهار فلا أقسم بش... كما قال تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أثفر والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفس انظر تغير الكون من الظلمة إلى النور من النور إلى الظلمة إقبال الليل إدبار النهار إدبار النهر إقبال الليل وجعلنا الليل والنهار آيتي فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة من آيات الله ولذلك انظر في هذين الوقتين شرعت صلاتان عظيمتان ما هما صلات الفجر وصلات المغرب صلاتان وشرعت الأذكار أيضا لأن حتى نفسية الإنسان تتغير قال العلماء الليل تبث فيه الأرواح الشريرة من الجن والشياطين ولذلك انظر إذا أطبق الليل على الناس شيح الخوف يزداد ولذلك حتى أصحاب الأمراض النفسية والمرضى عامه الليل عندهم أشد من النهار صحيح نعم. والإنسان حتى إذا بات في خوف فإن خوفه يزداد في الليل أكثر من النهار فالنهار يمثل البهجة والفرج وهذه من آيات الله فوحر قلبي على ظلمة القبر نسأل الله أن ينور قبورنا وقلوبنا ويستفاد من هذه الصورة أن اتساق القمر واكتماله واستواءه وإبداره من آيات الله أقسم الله به وقد اكتمل الليل أظن والقمر إذا اتساق ويستفاد من هذه السورة أن العباد لا بد أن يمر من حال إلى حال وبالتالي لا يدوم حال ودوام الحال من المحال فلا تدوم شدة أبدا إن مع العسر يسرى فإنما العسر يسراً إنما العسر يسار لتركبن طبقاً عن طبق اليوم هزيمة غداً نصر اليوم ذل غداً عزة اليوم هوان والتشتت وفرقة غداً اعتصام واجتماع لا تحزنوا لتركبن طبقاً عن طبق كذلك نقول من هو في رخاء وغنى وترف وشهوات ونزوات لن تدوم له لتركبن طبقا عن طبق الدليل الآية والقصة التي سرد سردناها الليلة لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. وتلك الأيام نداولها بين الناس إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس اليوم أمر غدا أمر وهو سبحانه كل يوم في هو في شعر ويستفد من هذه السورة أن الإنسان مع هذه الآيات الكو... إذا لم يؤمن فإن عذابه يكون شديد ولذلك الذين يذهبون للاكتشافات في المناظر الطبيعية فيطيرون في الفضاء ويصعدون على سطح الكواكب أو يغوصون في أعماق البحار ويرون المشاهد والمناظر الطبيعية الجميلة ويرون المخلوقات إذا لم يؤمنوا فيا ويل ليش؟ لأن الله أراهم من آياته فهل انتفعوا بها؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فما لهم لا يؤمنون بعد ماذا جاء هذا السؤال والاستفهام التوبيخي بعد ذكر الآيات الآيات الكونية فما لهم لا يؤمنون ويستفاد من هذه السورة فضيلة السجود إذا سمع القرآن خاصة في آيات السجدة وسجود تلاوة مستحب وهو قول جمهور العلماء وقيل إنه بالإجمع فضيلة السجود في القرآن في آيات السجود إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن, إن, وعد إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا وجاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهم بإث السماء انشقت وإقرأ فسجد في الصلاة وهو مستحب وليس بواجب إذا سجد الإنسان في سجود تلاوة إذا سجد في سجود تلاوة فإن إبليس يحزن لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد ول هاربا وهو يبكي يقول يا ويلئ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنه وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار فهي سجدة تحزن إبليس وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ويستفاد من هذه السورة أن الذين طبع على قلوبهم بالكفر والجحود لا تنفعهم الآيات لا الآيات الكونية أي المخلوقات ولا الآيات الشرائية يعني القرآن لا ينتفعون بل الذين كفروا يكذبوا ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل مطلع على سرائرهم والله أعلم بما يعود أعلم بما يخفون ويضمرون ويستفاد من هذه السورة أجوب تبشير من أنكر وأعرض بالعذاب الأليم بشره بالعذاب الأليم لأنك إذا أتيت له على سبيل التبشير بالعذاب كأنك تحديته في الأسلوب فيه تحدي فيه تهكم حتى يتزعزع قلبه بهذا الأسلوب ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإيمان بالله عز وجل فإنهم الذين ليس لهم عذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستفاد منها أيضا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ويستفاد من هذه السورة أن أجر المؤمنين يوم القيامة لا ينقطع فهو بغير حساب إنما يوفى الصابرون بغير حساب أجرهم غير منقطع غير ناقص غير محسوب وكل ذلك جاء في القرآن وهذا من فضل الله عز وجل علينا على أهل الإيمان والتوحيد والعمل الصالح لهم أجر غير ممنون على قلة أعمالهم على قصر أعمارهم مقتضى العدل إذا وزن المسألة بالميزان الدنيوي إذا اشتغلت أنت عند ش... في شركة شهرا كاملا كم يعطيك صاحب الشركة؟ راتبا ولا راتبين لثلاثة؟ راتبا بالماضي لحن يقع الخصب صحيح أم لا؟ وهل هذا مقتضى العدل أم لا؟ نعم مقتضى العدل تشتغل شهر تنال راتب لكن في الآخرة مع الله جل, و... جل وعلا هو الكريم الحليم تعيش ما عشت طال العمر أم قصر إذا آمنت وعملت الصالحات نلت رحمة الله عز وجل والأجر لا ينقطع إذا عجت ستين سنة ما تقضي ستين سنة نعيم هذا مقتضى العدل في الأصل لكن رحمته عز وجل وسعت كل شيء ستين سنة عبادة ثم ليست كلها عبادة فيها نوم وفيها لعب وفيها راحة وفيها لكن نقول عبادة بالمفهوم العام الشامل طاعة الله وإيمان يعقبها خلود في جنات الفردوس تعالى الله وإياكم منه طيب الفريق الآخر ستين سنة كفر وخمسين سنة زندقة وثمانين سنة إلحاد وشرك يخلت في النار ظلم هذا أبدا أبدا ولا يظلم ربك أحد لأن الله قال ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى يا محمد أيها السامع لو ترى حالهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بعدها ونكون من المؤمنين قال تعالى بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل استكبروا ما أظهروا ما أرادوا أن يؤمنوا بسبب كبرهم بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون من الذي أخبر عنهم الله جل جلاله وهذا يدل على قسوة قلوبهم وأنه لا خير فيهم البتة سبحان الله يقف على النار ويرى العذاب ولو رد الدنيا لعدل الكفر حدثني إنسان مسلم من أصل غير عربي قال إنه حضر حالة احتضار عند أبيه وكان أبوه للكفر الكفر والشرك بل الإلحاد أصلا لا يؤمن بشيء نعوذ بالله وكان الرجل قد أصيب بداء قاتل وكان يلفظ أنفاسه الأخيرة فجاء هذا الشخص بعد أن اتصل بي وقال ماذا أصنع قلت له اذهب ادعوه إلى الله هذا أبوك اذهب ادعوه فأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا طالب نعم عمه إلى الله وهو على فرش الموت. ما يدريك لعل الله يهديه لا تدري الأعمال بالخواتيم يقول فذهبت إليه فجعلت أدعوه إلى التوبة توب إلى الله هذا الذي أصابك بذنوبك وهذا الذي أصابك بكفرك لو أنك توبت الآن وشهدت لا إله إلا الله لو تلفظت بهذه الكلمة لعل الله يغفر لك. والرجل لا يزيد كلمة فزاد أمل, الرجل. أمل الابن قال فقلت له ألا من على ما قضيت من هذه الحياة الظنكة قضيت حياتك بين الكؤوس نعم في الكفر والزندقة والفجور فماذا قال هذا الرجل الذي ختم له والعياذ بالله بهذه الخاتمة نعوذ بالله من حاله قال إنه لم يندم لحظة ولو أنه عاد الآن لعاد لمكان قلت صدق الله ورسوله سبحان الله آخر لحظة قال لو عاد لعاد لمكان لعاد للقارورة وعاد للكفر نعوذ بالله من حاله ولو ردوا لعادوا لمنه عنه إذن إذا عذبوا وخلدوا الله جل وعلا لم يظلمهم نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجرن من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ونسأله عز وجل أن يبارك, لنا أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان ويبلغنا رمضان وبالمناسبة ابتداء من الأسبوع المقبل بإذن الله تكون المحاضرات بين المغرب والعشاء لأن الساعة صارت متقدمة فنترك الفرصة للإخوة الذين يأتون من بعيد فتعود المحاضرات بإذن الله بين المغرب والعشاء